قُلْ هُوَ الْمُشْرِكُؤُكُمْ من, مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ هُوَ الْمُشْرِكُؤُكُمْ من, مَنْ يَهْدِي اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع فما لكم كيف تحكمون فما